موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا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 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتًا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا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 أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كره فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بها اياتنا اولئك هم الخاسرون قل افغير الله تأمره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 والارض جميعا قضبته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصيحه بن في السماوات ومن في الارض إِلَّمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أَخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّ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 قَدْ كَلِمَتُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُولُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ قِيلَ الدُّخُولُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُهَا وَطَالَ لَهُمْ خُزْنَتُهَا سَلَامٌ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ